مشاق البيت ترام السيني أم صاره بهشوع وهشوع لزقينين وزقينين لنريئين جنريئين مصاروها لأنشيك ناسة أجزولاء هم أم آمرو شوشا زبارين هبون ثونين الدين وعملوا تلميدي مهربين وعسوا السياغة